يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريض <تصفيق> لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس ابتقو ربكم إن زلاد الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضة عما أرضعت وتضاع كل دات حملا حملها وترى الناس سكارا وما في ولكن عذاب الله شديد. موسيكم ونفس العاصية المذنبة بحق الله تعالى. وأخذكم على طاعته. وأمركم بالتي هي خير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على لأنه لا يوجد أن يكون هناك سباك هذه المسألة هي سباك سباك سباك سباك سباك سباك سباك فأنا نقول يا أيهاد غينا رخوا بواهل من تلق <تصفيق> عدمه لا ترفعوا أسواك فوق أسواك النبي نجل اوراد الرسول الحديث ان يخط من سنن القدر على القرطوج شارع اسقوم شارع ابو جهه يتصني خط من سنن الله عليه وسلم ادا طولك محمد بن رسول الله ابي هجا دي بعضكم باعد. أن ان تعبدوا مالكم نجس nu jeta a ora gasta adat hanani a ora gasta muhammadin aluni adat bal nu jeta de a teșuni voați și bucuriți-nani nu jere صلى الله عليه وسلم أي على أهل برق الجعيح أيش على أهل بيت المخافش على أهل أسوة أولئك الذين ارتاحن الله قلوبهم لتقواه إلى عذاب روم ألاهروا الله الصديح عز شر ولهم مرض وأجى عظيم إن الذين أُنقبل أتذول غاسف يوجد هنا كم وراء الحجرات حجره اي نُقذت حيث نخصن اخول جيدا محمد اكثره لا يعقل امين السزه عقو نيجي امين السبي شبيك لا القرى بوها ابل محمد محمد هذا الله هذ أداه هذ أداه ما هو أول <سؤال> كسر أداه ما هو عينه هذ شاحيه أداه ما خنا أداه ما هو عين الله سات أداه ما هو لنا أداه ما هو أبوهنا لتساب أبوهنا لتساعين شو خنا أداه ما هو عمارس حبص عمارس حبص ديناب خنا ديناب هو شو قد وكانت شلون هيك <تصفيق> كانت والجاسه من تاريخ <تصفيق> هجوم هيدي شنو قرارات دائما كل صقل هي المساله بالنسبه لهم من الذين ينظموا وراء الهجوم لا اسهلهم جاءتهم و والله قسموا محمد الاحد جاي اذا حقوا شيء لا صبروا حتى لكان خيرا لهم mun cuvintele cuvânt din ansamblu arunca Muhammad, Allahu afulu rahim, Adam vițechi vădul, ia întreaga Allah منها أحياناً منها علامات سرية زاهية وهاقول كذي غير أصدقكم فتبين لو أن تصبح نجتسا بيانها به يوتشي شو بهو على شيء سموه ماشي شيء سموه يسون حلو يا بنت على ما لا منادمين في الوليد من الحقبة ها آيات نش أنا ولد من الحقبة أنا هي استيقاظ هيسون فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا اسميت ان في الصدقات هذه زكاه مثل الجزيه هزا يقول شيء لان محضر هل انتقل هزا مثل كان هو يتكلم عن هؤلاء الذين كانوا ينقصوا النبي صلى الله عليه وسلم بغضبهم لما كانوا وهاي عليه وسلم من هما هذا هذا الشعيبون بسومان شريح روسو غزة هم له حسوب خارجين بي شلوا هو شو فتح بيّن ونجس بيانها بيّرحكانها بيّها بيه وشيش متر ومتر ومتر ومتر ومتر ومتر ومتر ومتر ومتر أنت لأت أولكم سورة فيكم أولى. رسول الله وآهي نجد أتخاني وجوده الطوور بشاس الأولى الله عليه وسلم في كثير من الأمض اللي عامدتم نجد بوت بوت نجد نجد نجي الأحق <تصفيق> ولا نجى كون ديني يبوسناه ولا أحق <تصفيق> ولا كون باش يبقي كل الناس بيجي يبغى أحق ولا كون هم يسويهم هادو نجى كوزه هيك أوه أولا س سوت الله ولكن الله أما كنا من الله صخر حبب الإيمان وزينه في قلوبكم نجى يكسر إيمانك بس نهونا نجى هم لا تدرح <متضح> إليكم الكوفة والفوسق كفوك بفاسك لنجربك إنهم والأسئلة عصية هؤلاء من شلاء هذا الله من الله هب كنا الله استسمد خلال الرب و الله رب الله ربنا في أي حال في وإن قراريسا تاني من المؤكدين اقتطلو مؤمنزا بزود اتو خوفاركا داني مؤمنزا بالداد الطعام فأصدقوا بي لهما مجد سهد الخرمسلحة هبه يلخين هبه فإن باغت على الخرى يلخين هروري بإخلاشا يلخين بها ملادين شرع تشيل شرع مجد سهد فإن حتى تفيئة حتى لأمل الله هن شعر عبد الله سمعان اتداداً دراب وجزك بأينا فإن فأتفى أصدقوا بأي لهما هن شعروا لا تماني هن بخصب ما صحى التفايل الزوء بالعامل عبد الله وسن شعر حبوك بعيداً وأقصدوا إن الله نحب بطبوك سبين نوجي عديدة لطقة سيم بطن نوجي نفسك بطنقهم في بطنقهم إن شعر عليه جيب حبوكين عديدة كده ومشار سيب خم خشتي روحه خشتي شيخ روحني ما تعرفون بخشتي بقتيش هلا من كلها إنا ما نؤمنونا إخواتنا أنتن هذا أمر غازل إنا ما نؤمنونا إخواتنا حسنكم به بسرب واتصلوا بها فأصله دليل خويكم نجروا واتصلوا كن جستي فيها به بيت القار وللواتصال رافقوهم كسروا مستعدون الدين الله بينا الله لعلكم تفحموا مش الله سبحانه قائلا ان لله كل خزنس ومورات اتقوا من انما هذه الجريت ادريت بعمى جواد ادريت من الذسكي يريد يسمول ولا يساؤ يكون خيرا من دون محرجت ان يكون مشابك جواد ادريت ولا ولا ولا على بيس هنسمع الفسوق وبعد الإيمان هم الفاسد كه هم الفاسد كه وما نبي يدفع ما من الأنصار أنصار يزبطي بأشياء سوا سويش بأشياء سوا من هالناس هيك أبو دهقان وناو وسائره اذا سقطت الرقيه مو مع لتهنيو لا باقي باقي من الاي دي تولا تولا فوقه شلون شلون خاء من فتره دعم شيء عنه اذا خطا ولابس صوت او شال صوته من لينسي هاشتاق هاي تقول يز الحق بيشئ اللي هو في عطيتك الدوره واسمعوا الذين آمنوا واقموا الصلاه وهذا الايمان هو عمل من الضمير يدين سجل de când te tu găsești spartizierul din comandit, poate, iar biciuofis pe altele te-a de tot, sunteți regulat. De ce? Regulat. Nu am găsit. Nu am găsit. Nu am găsit. Nu am găsit. Nu am găsit. ايو يحرم احد من ياكل اللحماء فيه <تصفيق> ميتا يجيب لكل شيء هذه البلاد اسم هاي الله نرجى الله الله Nei tauca murimurii nei purpele murimurii. Wow, nu am لي تعرفوا سوني على هذا العرب سوتا كلامي في علاهش سوت هذا عشوجك كينو تايز في علاهش الله سيدرو لي تعرفوا نجت سقط في ديهمون واتسيها بيزه إعراسو بيت بيزه خا حس كإعراسو واتسيها بيزه عرب سود عجمي سود إن أكرمكم عند الله أكرم Allah asta scolam de șchi și în Allah Allaha Allahu الله يوصيكم ونفسي العارصية المذيبة بحق الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صلبت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عرضت صلاة سورة Allah sa Allah A nu nu nu Există un ființă numită Hamizel. Există masă numită Milasbatzal. Are cumul ființă. Există la o o vârstă Allah a smasat judecărișcoare, Habuzat smasat judecărișcoare, Allah a smasat habit Allah a habit schiase. Habușucuță, de aici. Chiar de ierarhii alături de Ismail, Ismail a fost un împărat, Ezi, bă, هي Via roșu, treciul, iar da, mi-am zis, am zis, că e nu să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 mișnuie, hefuziți masele, deci nu gândiți masele după masele cele dinăuntru. Sunt masele bună, sunt masele spatulnice. Sunt gândiți cum. Azi vând spațiu, azi o altă persoană, să te întâlnești cu un altul. Ei bine, să văd, începem să قوله سبحانه كان ما نقول كل واحد واتس اللي قام له ها كل واحد واتس له كده شر اصله شيء يقوله عفوا للمساله بس اتوجهك احسنت كل cine are adânci, el are adăpostul, își are adăpostul, dar când a văzut cu la la orșiparea ai numărul de văschi, dimensiunea văsclilor, să o cunoaștem. Într-adevăr, dacă vă spuneți că nu există, dacă to spuneți că nu dar există, dacă vă nu există, dar există, dar există, أنتو حقل مدين شو أنتس كده تقولي، أنتو حقل، إيه أنتو حقل إسماعيل واتس في مدين كونا له. الحقل أول وثاني سه، أضع الحاجاتي مدين شو الله الطبايع. مدين شو أنتس سبحان الله الطبايع بيتهايبي كونا له. غص وصول كذا ديناش هو أتسول نتكلم بودس التسبيه وصل حاجات كذا بيجي شو تعال على الوصي الموضوع هبوح عن سالج هو الوصي ما دين ما هذا هذا هنا جبل بوجه على أنفسهم جينا وآيات الله سا جدنا بطل جهار جدنا نفسنا داس التسبيه مسربة هذا Heb așteptat multe și acum, când am urmărit această scenă, am fost atât de emoționat. Am fost atât de emoționat. Am fost atât فلو ان يسقط على ذكر غيوبه في وجوده وغيبته بما خلصت اشكاليتكم مني نخصك على غيوبه يبقى ضمن الاسواسي ولا Muncau în următorii ani te-ai înțelege. Încă să menții o poziție. Muncau în următorii ani. În cazul câtorva clienți ai descoperit că în următorul E bine فان ينبو قد حظي فيه الحق الفني هذه حقي وي ويجبر ان عن كل هذا الامر ونسي كل ما الله بولشمانوفا اسو سوتش سكولار بينما السلطه سبوتوترات عايز بير وجب عليه النطق في امر بي معروف وستك اداكم فانز وعيت بتروح عند عمر بمعارفه <تصفيق> ولا تبيه ولا وغص منكش يوم أقوله وني ظهير بقوله وغص ولا من في سودي هم هم خفيس <تصفيق> لا خسن أبي هم لا أبغى يسيطها منهمنا وعلم أنك إذا ألمتها منزها عن كل عيب لم تجد إنه كتب سؤاله عشيرة زاسع لا زاسوات سدوا ومن على și țămișii de croșetați se aici ele au vintele murate, știți că mi croșetați A următorul a următorul. În sfârșit, ala va sănătate. Să nu lansăm următorul bagaj, nu lansăm următorul bagaj. Să nu lansăm următorul bagaj. Să nu lansăm următorul والمنافق يقبل زلاه منافق السخرات قط زاهينهم، السخرات قط علىهم كل شيء على هؤلاء، يتم الأجر منافق زلود، جميل منافق قص، منافق قصو عمله كل كله، كل شيء منهم، يكذب، هابي منباريس أوراع على جئ جئ هنا طبنا سويها جئنا انه السوايس اصحاب مشان ده كلهم يخافوا النفاق على نفسه نفاق ما تقول اني نفاق ما تقول اني كذا يقولوا وأثناء وقف الضيوف العيال الفتو وش الصفر عن زيادة الأفواج، فيناس وقصف كلا، فيناس وقصف كلا، يصير يخن هذا، أستمهم كابولا، يكيد فلان، يزهق جلوده، يشيعي، أعتين ما تشوف ناس، أعتين يزهق جلودنا، عادام أسيس فوز هذا، عادام أسيس وعلم أن صور الضيوف جال التجسس المنهي عنه وأنه إن كسبهم يخفي كابي زهق جلودنا، فيناس وقصفنا خزان، وصل، إيش أشواطه يبحث في طبيعته؟ أجلس عن نخ شغل أجلس سوا شبيه من هذا إذا ما حمستنا نحسي بقول هذا وش مين؟ وترافع عن الشيء من الدين ميشو لتنقص في الأموال شين ميشو وصبة الأموال <سؤال> ولا يبعث عليها إلا إله التميم في زيادة الفضل والعهد دعواتي على شو واجمله؟ فورنا بعض الجهولة أمر بالمعروف ونصح الجهولة بوصم شيء. هذ هذه دعواتي الجهوية برهما. ثوري دعواتي على شو واجملنا؟ والله سيد الله ثوري دينا سوا ستجو خيره وجو جد عطوسي كم رجو؟ ووجده وجو عنوجي أوجده. شدوني وما فعل أخاه فقد نسبه إلى الجهولة الحنفي. دينا <تصفيق> سوا سستدي سيد ساندرو. بعدي بعدي شو؟ كيف القوه <سؤال> ما تهدي جهيته اذا قلت شيء غير في مقدمه الصلاه <سؤال> وان قالها <سؤال> القبلاده على الانسان بنور ما تصح يكون حق عليه انقاله احاس كل في نفس الوقت حق راسك انا احاسه هشي له اين قوه كما تقدر السكوت عن المكروه تقتر النطقه بالمحبوبه ملك الشوارع الساعد ونسوتك ما تصكون ونسوت ما كل ما حفن نصوصا بنحو بل هو اخص من ذلك انما قد على الشك الصاحب اهل هي سمت سمت زي زي بوري بوري في سيره وضمك ورثيه وهو من الذين تحدث منهم اذا سم شتثا فيداوسي ذو ثا او جوهكنس الجمهور بلا شتثا ليكتيز واثث يقول يا ولي تكون ثوبا بس ينقول يا مسعود تماما يخفف الاذى عليها ان يتودد في أليس <تصفيق> عندك أن تقوله دينك واتس كروبات سخس كلا هز أحرق هذا سخس كلا كنت وشوك يعيش عليه أحسك في سخس كلا سورة ورسوله تفضل هكذا ويركضون عليها هذا هو الباقي الباقي الأولينه ويسألوا به când vă simțiți că nu l-ați spus nici unul, vomi da lui că îi adaugă pe așași așași, îi adaugă تاجوجمل إلى دوب دين الحمد لله وط في زوجه وسيلة تسلم عليه إذا نقيته واتماد بس في مجلس مجلس هذا الدوحة واتواسي بركة وعده زهاب له وتدعوه بأحب أسمائه إليه ليش نسي بطرس نسي عليه ليش نسي بطرس نسي عليه وكثر هذا ذلك أن عليه لما تعرف إيشو <تصفيق> كي كلك هلوني البيت وكذلك الثنا على أولادي وأآلية سؤاله لما لا تسيب وفعل سؤاله بيشهر حتى في خلقي وعقلي وعيتي عب وحمد أبيات البيت الأضابيل وهو وسبات الميز الكبار وكذلك هنبل أن تبعد الله النار هدينا غور صوبيش يسوي سنو غوني من الطلاش البيت صن știi, știe, o greutate de 100 de kg, bineinteles, nu e cuvat, simbați în el. E mai durabil decât aluatul. A aluatul, simbați în A nu ne mai. ويقول حقك تذكر دخلت هذه وانت دو بعن في غيبته اذا اسلب سؤه في نسوات اسكويت مثلا تصدي ازو كونو من هيس نكس فحق القوه في الحماد نصف وفي حديث صحيح تقول خمسه نور عن المسلم اخو المسلم لا يغنيه ولا لا يسلمه وسومه تشومس من شس واتسلوه هيس زوم بيغولار هو كفو شس فقط ما سبب وينبغي أن يكون نصفك إياه صدقاً لسهسيها النصيحة ماش كوهاذي أنا ما سبب كل هذا بوجود عبد الله لغة القرآن كنا موجود هم يقولوا بعد أي واجب أجلس كل وسان والثالث بين التوبيخ والنصيحة هذا هي النصيحة الحق الخامس شو بالحق بس الدعاء للأخ في حياته. أبو عيسى ما تفعله سماجاس الدعاء المسي. وبعد موته خُل خذوه، بكل ما تدعو إليه من ناسك الدعاء هذا هذا، وفي أفراد مسلم مسلم الحبيب الرضي الله النبي صلى الله عليه وسلم أولئك دعوة من المسلمين لأخيه من ناس وصل سماجاس بالدعوة الدعاء هي الدعاء بظهر الغيبة هستكيس لا هيشكل راح يكون هستكيس ولا أثور له عه هيشي جابها أبو الله سا حين درسهم اللهكم كل جاء علي أكل بمثل هذا سب سو Dus să dure, văsăsesc, dinăş văsăsesc, gusum închiasesc, du arbel. Nu arbelu, arbelu, omalek amin abul raşonu. Închias amin abul arbelu, mai da, văd du arbelu siha, nu văd omalek. Sunt amin abul de chabot, văd duic ştuiştişo de voina omân. Duic păline din azbret, nu văd dinăş văsăsesc păline din az. de care de يا اخواتي كل <سؤال> ما كابول يعيس يخذ له ورقه سلفص الله عليه وسلم فضي الله من شو زي ليه لتاسوا سيك كانوا ينفلون جوه في قول بوجك يقولوا ماني غبي شي رضي الله عنه يدعو يدعو ثالثاً من أولهم هجس سمج سون هاس خبران جوته هاس هادن جوته من براءة أولهم لله. ثامناً بعد ساب. الرابع طمأنت الحق السادس أن شاء الحق سومن شياز كاس كوله. هالوفاء والإخ والإخلاص الوفاء على, الوفا على الأول به ولشنا دا واصير من اوري خط نقولوا جينكم كل كلامه من اوري في اصي <تصفيق> طول المهم يا رجل نقول كل خبر ليش قاموا سوله على روضتي صارت وبعد الاخير مع اولادي أو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله جل جلاله بسم 부동산 계약ي يورديجي وركولا هذا لما النبي صلى هي اول رساله وقعت الى عند شمله ايام خديجه خديجه من هنا هم إما لا تسحبين أو لا تصحو لأن الله تعالى يقول سلام. إذا نقول عالم جالس يقول نقول أصحابك توهمي صار جيد إنزين هو على habar nu doar un doar unul, acesta este cuvântul bun, care este, care este clar, nu e încăturare, nu a Hei, cheltui de la dar să fie pe noi subiecare sau într-o altă parte, o să fie o situație cea cea, chiar o viață. bate de binecuvântări, hanjani bate joc. Cum e New York, de Că puti întrebi acasă, ce Allah o să mă cu auri, că puti a scriu la a Bursul a dat-o pe un caz bogat. Bursul a dat-o de ani. Bursul a Am la de am fost pe am Ami un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 și ei pot să le facă. Și eu am spus că, ca am spus că, dacă ai de de de جلس حال أداك منكجلس طن ربعه أتكاتب أداك منكجلس سحب جو ربعه لو كنا عندنا كثيرة واتنين كثيرة كابوتشي اسكت اداك سوسات ازات شعريدي مايا شعريدي سوسات كون أداك محمد منكجلس جا ألحصابي أمس الحقيل بسومشيس كاسقولي التخفيف <تصفيق> بهار بسوي زحمة بهار بس كلا بسومشيس بهار ما شوف أصله هذا هو شكلنا بيجي هاي سوري زحمة واتس كي باتشيل من واتس شيء زحمة كذي بيجي ورقة سودة لا يخلي ما عليه بنت وصي زحمة من ما يروي سره عنه في ماده وحالته الله ولا يستميت من ولا مالي ولا يكلف تفقد لأحواله يسقى حكم من جازه وسوق حسبوا لي بعد يستأذن إسمه ولا هوت بس هوت في المدينة، حدوث وايد كلام سواش، غُمرت أشدين، أمياء وايد في حدوثنا ولهذا جعفر بن محمد ما شو له جدا هو مدين بسويلة أتحفظ منه شيء ويسكنه بقليه، وأحفون عليه بشجيري على فاعل مين أنا كمل على طول محسوب، هسه راقبوا سكرق <تصفيق> عدوك وشيء خاص، شو اللي ماسك ما ولا زحماتنا، ودي كمله وشيء خاص، هدي بسويلي جيلي بترسي كمله عنو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 Habina kanich ya das original Dina Shawasa bi hamnu kamet bicheza rustuzi la shi la eh buni isama kamet hamina original ghos nili ya ma shi jibiche habuni allah afsh tis tiaula washya sabin hamula adamasi Dorul meu este să deznează-te cu o mansă de servitor. Cheltuielile care nu trebuie să faci, cheltuielile care nu trebuie să care nu trebuie să faci. Cum să faci? Cum să faci? Cum nu sună mai bine decât mi-coletul, am mai bine decât mi-coletul, dar de trei bățimi cu lețul, de trei bățimi cu lețul, ciara a de de trei a